يسلك قال انني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بانوني فَقَالَ कौल अऊनी अस्म इलि इू तुम स्वादित मलन इल्लम आलन इन् انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ان بئهم باسماءهم فلمما انباءهم باسماء إِنَّمَا الْمَلَائِكَةُ رَأَوْا الْعَالَمَينَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَ قَالَ آدَمُ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجه ما بمن كان فيه.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 التواب الرحيم